111. ويعلم مَا ما يخفى 112. ونيسرك لليسرى 113. فذكر إن نفعت الذكرى 114. سيذكر من يخشى 115. وأتجنبها الأشقى 116. الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا